بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة وَلَوْ عَلَى انْفُتِكُمْ أَوْ الْعَالِيذِينَ أَلْفَ رَبِّي إِذْ كُنْتُ Fa well وندے